सकाल साढ़े छटाय टीवी भ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 تُنَزِّلُناهَا وَفَرَضْنَاهَا وَأَنزَلْنَا فِيهَا آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ لَّعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ الزَّانِيَةُ وَالزَّانِي فَاجْلِدُوا كُلَّ وَاحِدٍ مِّنْهُمَا مِائَةَ جَلْدَةٍ وَلَا تَأْخُذْكُم, تأخذكم بِهِمَا رَأْفَةٌ فِي دِينِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ تُؤْمِنُونَ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 إا الذيينَ تَبُوا مِن بَعْ ذَلكَ وَأَصْلَح فَإِ الله غفور الرحيِيم والَّذينَ يَررمونَ أَزواجَهُم وَلَمْ يَ كلُلَّ أُمْ شُهَدَ إِلَّا أَنفُسُم فَجَادَةُخَدم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 والخامسه ان غضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم الله الله, الله الله আল্লাহ الله অ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 غدا فاذ لم ياتوا بالشهداء فاولائك عند الله هم الكاذبون ولولا فضل الله عليكم ورحمته في الدنيا والاخره لمسكم لمسكم فيما افضتم فيه عذاب عظيم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 ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب خليل لهم عذاب أليم في الدنيا والاخره والله يعلم وانتم لا تعلمون ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله رؤوف رحيم الله أكبر, الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا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 الله أكبر السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله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 بيع خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يامر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زك منكم من احد ابدا الله يزكي ولكن الله يزكي من يشاء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 ان الذين يرمون المحصنات الغافلات المؤمنات لعنهم في الدنيا والاخره لعنهم في الدنيا والاخره ولهم عذاب عظيم يوم تشهد عليهم السانتهم وايديهم وارجلهم بما كانوا يعملون يَول إذين وَفيهِمُ اللههُدينِهُم الحَقََّّ وَ يَعْلََمونَ اللله نلَهُ الحَقُّ المُبين الخَبسةُ للخَبثينَ والخَبسونَ للخَبسةِ والطجبات للطّبين والطباتة للطَّبينَ والطَّيبون للطيبات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 حتى تستأنسوا وتسلموا على أهلها ذلكم خير لكم لعلكم تذكرون فإن لم تجدوا فيها أحدا فلا تدخلوها حتى يُؤْذَنَ لكم وإن طيل لكم ارجعوا فارجعوا وأزكى لكم والله بما تعملون عليم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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يا أيها الذين آمنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر ولولا فضل الله عليكم ورحمته ما زكى منكم من احد حتى بد الله يزكي ولكن الله يزكي من يشاء والله سميع عليم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 لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَدْخُلُوا بُيُوتًا غَيْرَ مَسْكُونَةٍ فِيهَا مَتَاعٌ لَكُمْ وَاللَّهُ يَعْلَمُ مَا تُبْدُونَ وَمَا تَكْتُمُونَ الله أكبر الله أكبر سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد الله أكبر الله أكبر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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم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 او ابائهم او اباء بعونتهن او ابنائه او ابنائه او ابناء بعونتهن او اخوانه او اخوانه او بني اخوانه او بني اخواته او نسائه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 والله واسع عليم واليستعف في الذين لا يجدون لكاحا حتى يغنيهم الله من فضله والذين يبتغون الكتاب مما ملكت ايمانكم فكاتبوهم فكاتبوهم إن علمتم فيه الخير واتوهم من مال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 السجاجه كان لكوكب دري ينقد ينقد من شجره مباركه زيتونه لا شرقيه ولا غربيه لا شرقيه ولا غربيه يكاد زيتها يكاد ولم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء ويضرب الله الأمثال للناس والله بكل شيء عليم الله أكبر الله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 الله أكبر الله أكبر, الله أكبر الله أكبر الله أكبر السلام রহমতুলার রমতামালাই রহমতো আসসালাম রহমতো আপনার আপনার থাকবে সুরক্ষিত এবং পবিত্র জাকাত দানের অর্থ পাঠাতে পারেন শূন্য এক এক তিন দুই তিন শূন্য এক আই ওয়াই ডি তিন শর্ট কোড তিন সোয়েব বিআইসি কোড আই বিও বাইশ টাকা পাঠিয়ে আমাদের ইমেল করুন মানবতার সমাধান অসন্তুষ্টি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 बृहस्पतिवार रत आठ ट